بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عما يتساءلون عما يتساءلون عم عم يتساءلون عم يتساءلون عن vad de frågar عن i need Naba il alla de som är الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون كلا سيعلمون, <كلا سيعلمون> كلا سيعلمون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضُ مِهَادًا ألم نجعل الأرض مهدا؟ ألم نجعل الأرض مهدا؟ ألم نجعل الأرض مهدا؟ ألم نجعل الأرض مهدا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادَا وَالْجِبَالَ أَوْتَادَا وَالْجِبَالَ أَوْتَادَا وَالْجِبَالَ أَوْتَادَا وَالْجِبَالَ أَوْتَادَا وخلقناكم الزواج وخلقناكم الزواج وخلقناكم الزواج وخلقناكم الزواج وخلقناكم الزواج وجعلنا نومكم صبابة وجعلنا نومكم صبابة وجعلنا نومكم صبابة وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا Og vi gjorde natten till kläder, och vi gjorde natten till kläder, وَجَعَلْنَا لَهُم مَّنْهَارًا وَجَعَلْنَا لَهُم مَّنْهَارًا وَجَعَلْنَا لَهُم وَبَنِينَا فَوْقَكُمْ وَبَنِينَا فَوْقَكُمْ Saba'n shidada, saba'n shidada, och vi har fått över dig sju Shaddad. vi vi وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وجعل الناس راجو وهجا، وجعل الناس راجو وهجا، وجعل الناس راجو وهجا وجعل الناس راجو وهجا وجعل وجعل الناس راجوهاجا، وأنزلنا من المعصرات، وأنزلنا من المعصرات، وأنزلنا من المعصرات. Och vi har fått från de ödslade. Och vi har mā an وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا وأنزلنا من المعصرات ما أفجرت، وأنزلنا من المعصرات ما أفجرت وأنزلنا من وأنزلنا من المعصرات ما جاء سججا لنخرج به حبوا لنخرج به حبوا لنخرج به لنخرج به حبوا لنخرج به حبوا ونباتة ونباتة ونباتة ونباتة وَنَبَتَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا لنخرج به حب ونبات لنخرج به حب ونبات وجنات ألفا وجنات ألفا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَطْلِ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا كَانَ مِيقَاتًا كان ميقاتا كان ميقاتا كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا <chat> إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ كَانَ مِيقَادًا <تصفيق> <inserts> <تحك descending> <تحك Elizabeth> إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ نبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادى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 إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا